حلا ومالو للسائر علينا ثلاثو بياع الحلا ومالو للسائر علينا ثلاثو بياع الحلا ومالو للسائر علينا ثلاثو بناديء يا حلا ويفوت والعيون بستانو يا حلا عنا وحنا الحلاوة الخبف، فحلوته الكمل الصطب، فيا الحلاوة الخبف. بحلوته معينا فصف بيّاع الحلاوة والكفة في حلوته معينا فصف عسلية وعيون عسلية وملف ثلون شفة عسلية وعيون عسلية وملف ثلون شفه في كمال العيون تحتها بحلوا كل من غيرنا بجمال العيون فصاد بحلوا كل من غيرنا على بنا ويرتنا فانو ويفود العيون فصادو يا حلاوة حلاوة حلا يعطي ويفت من الشر على يهدي في نسيم العطار يعطي ويفت من الشر على يهدي في نسيم العطار يعطي ويفت من الشر على يهدي وبيفضل عيون الناس نادي وقلوبنا تيق وتواسي وبيفضل عيون وتوزي بيفوت من الشرعناليه ويزد بنشغن عليه بيفوت من الشرعناليه ويزد بنشغن عليه على بنا ويارتنا باله ويفوت والعيون بصاله يا حلاوة حلاوة يا حلاوة نادي ما يسال عنا اجمن وحده حلو في شوا قلبه حلاوته نادي ما يسال عنا اجمن وحده حلو في شوا في الشاوت ما يسأل عنا ابن موحيد فحلوته بيبوت من الشرع عنا ليه ويزيد في الشي عليه بيبوت من الشرع عنا ليه ويزيد في الشي عليه على بلنا ويارث نفاله ويبوت والعيون بطاله يا حلاوة حلاوه يا حلاوه بياع الحلاوة ما له للسائق علينا دلاله بياع الحلاوه ما له للسائق علينا حنانه بناجي والعيون بصاروا يا حلاوة حلاوة Hej!